وَهَدَيْنَاهُمْ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مقربة أو مسكيناً ذامت تربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار soru